سبحان الله الذي تساءلون به وانتم إن الله قد كان عليكم رقيما يا الذين آمنوا ينفتح لكم اعمالكم وينفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الفتنه محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فهذه عودة الى حديثنا عن الخصم الدائم الذي هو قاعده من قواعد صلاح الدنيا وقد تكلمنا في الخطبتين قبل الماضية عن منهجيه الاسلام في وضع الحلول لمشكله الفقر وقلنا إن أولى وأولى هذه الحلول أن توجه الطاقات للعمل والإنتاج فكل من يقدر على الكسب عليه أن يخوض في نار الحياة وأن يسعى ويكد ويجتهد ويبهب حتى تتحقق أنه حياة جيد وبينا كيف كان المجتمع المدني على هذه الدرجة العالية من المسئولية حينما أبى المهاجرون أن يقتسموا مع إخوانهم الأمصار أموانا شارقوه في العمل وشارقوه في الانتاج فتحقق للجميع حياة كريمة مستقرة ولهم بإذن الله تعالى نذكر بعض الحلول التي جاءت بها شريعة الإسلام للقضاء على مشكلة الفقر فنبدأ من حيث انتهينا اذا كان الاسلام قد حذف ورغب على العمل والانتاج فقد يسال سائل ويقول وهل كل الناس يستطيعون ذلك أليس في الناس القمل التي مات عنها زوجها ولم يترك لها ضياعا ولا مالا ولا عقرا؟ أليس فيهم الاتهام الصغار؟ أليس فيهم المضغ والثمن؟ أليس فيهم المعطون؟ أليس فيهم؟ الشيوخ الكبار والعجائز والجواب لا ننكر شيئا من ذلك والاسلام لم يغفل حقه في حياة كريمة ولم يعرضه لكل السؤال وان بهتان الاسلام بقدون كثيره عرفها من عرفها من الناس وغفل عنها من غفل عنها فمن هذه الحلول التي يغفل عنها الكثير من الناس كفاده الموسمين والامنياه لاقاربهم الفقراء نعم هذا حل من الحلول التي جاء بها الاسلام فالاسلام بتشريعاته العظيمه حينما تقضى على الترابط الاسري والتكافل الاجتماعي حينما جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم تأمر بالاحسان الى ذوي القربى ونذر بصفه لم تكن هذه آل النصوص مجرد اقوال بل جاء الاسلام بترجمتها ترجمه عمليه فليس الإنسان ولا الاقارب بمجرد الزيارة وتبادل الهدايا في المناسبات والسؤال عبر الهواتف ونعم ذلك وإنما تشريع الإسلام أعظم أعظم فالإسلام يأمر أن الأغنيان والموسيقين على أقربهم والفقراء والمحفزين ومن خلال النصوص القرآنية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم استنبط العلماء والفقهاء رحمهم الله الان فانت تقرا قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن والدين احسانا ومن قربه وهذا أقرد من الله عز وجل تطرد كمال وآت المانع على حبه ذو القربى وليأت أمه المسكين لتطرد طوله جل وعلا فآت ذو القربى حقا والمسكين ابن السبيل وتطرد طوله وآتت القرآن عقمه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تغييره وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث جابر الذي أزرجه مسلم يقول جابر رضي الله عنه أعتق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا له عنده هذا الرطر ليس له الله هذا العبد كل ما يملكه من الدنيا هذا العبد فلعبط الله عبده يعني قال هذا العبد نر بعد موت تبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألك المال غير صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فقال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نعيم بن عبد الله العدوي انا يا رسول الله فاشتراه بثمانمائه درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل. انته بنفسك فإن فضل شيء فلاهله فإن فضل شيء فلذي قرابه فإن فضل شيء فهكذا و هكذا عن يمينه و عن شماله و أمامه امامه و عن خلفه فهذا نص استدل بأن فتحه مربعين على متوسط نصفة على الأقطار. ومثله حديث طارق المحاربي قال قد امت المدينة ونصر الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر فسمعهم يقول ابدأ بنفسك. ومن دعول أم تبرم ومقتكم خاد ثم ناجا النا أفر الفطحان من هذه المصوص وجوف نصف على التقار في نظام رائع جديد لم تعرفه البشرية من قبل. ولم تات به حضاره غربيه ولا شرقيه من بعد بل اننا نرى في بلاد الغربيه ان البنت وهي إذا اذا بلغت عشرة من عمرها فليس على ابيها نافقه عليها أن تصدع وتعمل وأن تشارك في نفطات المنزل بما في ذلك الإيجاب وإن لا فإن الطالب لا يلزمه لا يلزم الأب بالنفطة على ابنته قرر الفقار وعبه الله وجوك النفطة على الأطار أقواما تجد هنا في كتب الفط بين صوت المفتصر باب النفط ويقولون إن النفط تجد لأسباب سؤال من أقوام الزوجية وهذا بالإجباع فإن الزوج يجب عليه أن ينفقه على أزواجه والسبب الثاني القرارة والقرارة ثلاثة أصداد أصول وفرور وحوالي أما أصول فضو الأب والأم فهؤلاء أبناء وأبنائهم من سافر، وأما فهم من يشانق نجا في الأصل، فيدخل فيهم الأعمام والأموال. <تصفيق> قرر في قضاء وجوبا نفقت لزاع ولا اختلفوا في مسألة معينة. وقصوا المنازم عن الإطلاق في هذا الباب من أوليه نبيه بل يعجب لكل ذي الخير بل أوجب أولا للأصول والفرور حتى وإن كانوا قصار مع جنات القيادة ونقول حينما أما ذلك. لم يقل ذلك على اطلاقه بل اشترطوا شروطا فقالوا انما تجب النفقه للفقير الذي لا يجد مالا الله عليه وسلم فقالوا أولا فقالوا فقالوا أما إذا استغنى بمال أو كسب فليس له حق في مال الغني من أقالب الشرط الثاني أن يكون لهذا الغني فقد مال اجمال زائل على ما احتاجه في حياته وحياه من العمر ولم يحطوا الفقارة بمكتن لهذه النقطة بل تركوها على اطناقها وهذا من ساعة وفق الفقارة كان الابتناء في الزمان والمكان والأشخاص وقدروا بعد ذلك أن هذه النفطة تكون في أمور الاتيه الغذاء والماء والماء إذا كان الناس في بلادنا يشربونه مجانا فهو في بلاد كثيرة إنما يحصل عليه بالزمن والثاني دعم الغذاء والمال المسكن وهو مسكن مناسب يلائم هذا الشخص والثالث المسوره بان يقسى في الشتاء وفي الصيف والرابع الرابع إذا احتاج إلى صادم أقدم صادما أقول يا عبد الله هذا فقير ولا يجد وقريب أبني ومع ذلك إذا جاءنا يحتاج من صادم. وحياني هذا ما يزوله من هذا المال لم يتعرض الفقرها لوجوه بالدوان على الأغنية للفقراء لأن الطب طبعا في الأزمنة القديم كان تخمينيا يعني الضب لم يكن متقدما هذا التقدم المذهل في زماننا بل كان عباره عن تحميل ولذلك الفقهاء كثير منهم وجمهورهم لم يعجبوا على الانسان الدوام اذا اصيب بالدال وانت قد تتعذب من ذلك وتقول انيس النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالتداوي والجواب ان الفقهاء لم يوجبوا ذلك لانه الطب كان تخمينيا اما في زماننا هذا ومع تقدم الطب هذا التقدم المدير في تشخيص الامراض ووصف الدواء والعلاج فان الفقهاء المعاصرين يوجبون كذلك هذه النفقة على الطالب. هذا قوة الحب. خلف من الحلول التي وضعها الإسلام لعلاج هذه المشكلة. أن ينفق الأغنياء، الأقرب في الأرض، وكما قلنا. الفقارون يختلفون في مسائل نادي بنهم بالتفق جبيعا على قنور النظر لو أن المسلمين في هذا الزمان عملوا بتعاليم الإسلام لو أنهم أطعوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لحل هذه المشكلة حدا جذريا أو على الأقل جانب عظيم منها عن طريق نفقة أو نياية على الأقل. وابن السبيل كما تطرأ وعطاه الصلاة وآته الزكاة تطرأ كذلك في صدر صورة النمل وفي صدر صورة القماء وفي صدر صورة المنوم وفي العرار وفي غيرها من الصور تطرأ هذه اللغة الزكاة مع أن الزجادة لم تكن قد فرضت لم تكن قد فرضت بهذا الوصف الضغير الذي عرفه المسلمون بعد ذلك ثم فرضت هذه الفريضه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الناس بهذه الفريضه هم الفقراء ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم محاذا إلى اليمن وقال أهو إنك تأتي طبما أمهال كتاب إلى أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أطارهم فأعلمهم أن الله قد فرق عليهم صدقة في أموالهم تؤفت من أغنيائهم فترد عن فقرائهم فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصرفا إلا هذا آل المصرف لكن في آية الصلاطات لأن الله تبارد ودعه بالفقراء والمساجين إنما الصلاطات للفقراء والمساكين وان اختلف الفقراء رحمه الله في حد الفقير والمسكين. وقدرهم كذلك ايهما اشد حاجه إلا أنهم اتفقوا على أن الفقير والمسكين الذي يأخذ من السكان مراحل من ثلاثة: الأول من لا مال له ولا كسب، والثاني من لا كسب لهم، إذا ما يقوى من حاجته والثالث. من قال يكن اقل من اسم حاجه قالوا كلها لا لم حظ في هذه الفريم لكن ذلك ايضا شرط نتبع المطاعم واستبعدوا ينطق على منه مني دعنا نكره عطاء ضويه منها فقالوا ان الضويه ليس له حق في الزكاه لكنهم أنهم ان أن الفقيرة يأخذ من مال الزكاة ما يكفي وفي حد الكفايه اختلف الفقهاء أما المالكية ويحذبنا فقال في عمط الفقير ما يكفيه سنة وأما الشافرية فقالوا يعطى ما يكفيه طول عمره لكن لا تعجل لا تعجل وتفهم كلام الفقهاء اخطا لان الفقهاء قرروا ان الفقير اما ان يكون قادرا على الكسب او ليس قادرا على الكسر فاذا كان قادرا على الكسب فإما ان يكون صاحب أهل أن يكون نجاراً أو صياطاً أو مداناً أو جاساراً قد نعم ذلك فقالوا كذا يدرم أن يكون الطعر من مال الزكاة ما يشتعل به آلة الأفتي ويقفهم نفسه عن المساله ومن الملئين ما يطرره الفقهر في هذا البن فالفقهر يقولون إذا جاءنا الرجل ليس حيث لو يرفع ولا صنع لكن لنظم لأنه ملكة التجارة. قالوا هذا يعطى من مال الزكام لا يستطيع ان يقيم به تجارته وفرقوا بين هذا وذلك فقالوا لو ان رجلا يتاجر في القبر بطل يعني الفجر قراءه البقدونس قال يعطى من المال على هذا القبر أما اذا كان يتاجر في الجوارح فقالوا يعطى بن ادمان على هذا القبر بما تقوم به تجاره وعمدتهم في هذا الباب حديث قبيصه بن المخالف الاعلامي الذي اخرجه الامام مسلم في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إن لأحل سال رجُل تحمل حمال رجُل تحمل حمال فحملته المسألة حتى يصيبها ضميسك يعني هذا الرجل أصبح بين متخاصمين في مال. وقال انا اتحمل هذا المال عن هذا الرجل فتتعرض من شغل ماله فهذا يجعل له معنى ذلك ان ياخذ هذه الامال من مال الزكاه والثاني رجل اصابته جاهله فاجتاحت ماله الجاهل يعني او حريق وعنده تالف وعنده اموال لكن جاء طريق فاكل هذه القضايا التي يحسن فتجنوا له المساله حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش ثم يمسك وهذا فالشغيل حتى أصيبت غلابا من عيش يعني ما يكفي ورق قصر بيضه فأعطى ورق لكن لأن أصاب المفضل فجأة ورق وتعس والناس لا يعرفون كل شيء أمامه فهذا فالفرق دائم كله ليسأل لكن بشرط ان يقوم من من ثلاثه من قومه من ذول حجاب ثلاثة معروفون من قبيلته لهم وجاجه ولهم عقول راجعه فيقولون ان فلانا اصابتهم فارا فهذا تجعل له المساله حتى يصيب قواما او سدادا من عيش قال النبي صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك يا قبيصه سحتا ياكله صاحبه سحتا اقول قولي هذا واستغفر الله لكم صلى الله عليه وسلم فإذا كانت حاجات الإنسان من طعام وشراب هي تشد في حياته، فهناك حاجة قد تكون أشد على الإنسان من فقد الطعام والشراب والنهاجة مغرسية التي جعلها الله متبركة وتعالى في الإنسان ومن ثم قرر الفطهات راية مغلطة أن الشعب الذي لا يملكون فطات الزواج يجوز أن من مال الزجم بل طال يعطى المصري المناسب ويشترى له من مال الزجاج ما تطلب به الحياه الزوجيه وهذا من محاسن الاسلام التي لا يعرف لامته اما الفقير الذي لا يقدر على الكسب بنفسه فقد قرر فقهاء الشرعيه الذين ضاعوا يرضى من مال الزجاج ما يكفيه العنف وقالوا هذا يشترقون حقائف هذا الأمهار يطرق عليه ضيباً شهرياً أو سنوياً متيدداً يتطورد منه لم يقل أحدهم أنه رمضة قصية هي المال دسعة ويدة لأن تسيراً من الفقراء عندهم عدم برسم التصرف قد قل عنده سفاة الذي أنفق القرآن إذا نعم الله متقردك وتعالى عليهم بمال أنفقه على الفور والتقر منتظرين أعطاء آخر وإذن الفقه عمره مطار طار محطار ومن محاسن ما قاله الفقراء رحمه الله ان الرجل الذي ينقطع للعباده في المسجد وهو قادر على الكسب لا يرضى من مال الزكاه قالوا لان نفعه قاصفه أي لا ينتزع عن عبادته إلا واما طالب العلم الذي يتعلم لينفع المسلمين ويتفرغ لذلك فقال يعطى من مال الزجاج ما يتعيش به وما يشتري به كتب العلم ونحو ذلك ومن العلماء من ضيق في ذلك فقالوا انما يعطى طالب العلم المجد الذي تظهر عليه مصائب النماسه اما طالب العلم غير المجد فقال وهذا ينبغي عليه ان يسعى ويبتسم وان يضرب في الارض ليغني نفسه ولما قرر فقراء ولا طالب العلم من مال سجاه شرطا أن يجمع بين طلب العلم وبين العمل اما اذا كان يستطيع ذلك فلا يعطى لغه الاعمال ان نظام الزكاه في الإسلام جدير أن يكون هو النظام الامثل للبشريه في هذا الزمان وفي غيره التنمية الاقتصاديه التي يبحث عنها علماء الاقتصاد قد تكون من هذا الرزق من مال الزكاه فإنك اذا قللت اعداد العاطلين و المتسولين بانشاء المشروعات الصغيره او الكبيرة التي يشتغل فيها اكثر من واحد لا شك أنك تضع لبناء في بناء هذه التنمية وذلك الراحة الذي يرجع الناس إن السكاة في الإسلام جديرة باستطرار المجتمع فكما ذكرنا من قبل هناك مسائل ومسائل كثيره فترتب على الفقر ومن جملتها انواع من الجرائم يكون التابع الأول لها هو الفقر فاذا اغنيت هؤلاء الفقراء واذا اعطيتهم ما يحتاجون كان ذلك كفيلا باستقرار المجتمع لما عمل سلف الصالح رحمه الله بهذه التعاليم وتلك التشريعات وجدا في بعض الازمنه من لا يقبل الصدقه رفع ابو عبيد في كتابه الاموال ان معاذ رضي الله عنه ارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمثى صدق الكند اليمن فمع ما عمر رضي الله عنه قال إني لم أجمع جابيا ولا آخذ جزية وإنما عصت كرتابنا المال من أغنياء الناس سيفانية من الصدقة ويقول لأحد بن سعيد في زمن عمر بن عبد العزيز أعزانية عمر بن عبد العزيز على الصدقة أفريقية ونرى بأفريقية بلدونس قال فأخرج الصدقة فلن أجل من الناس احدا يقبلها فاشتريت بها رقابا فأعتقتها هذا هو الحال عندما يؤذ الناس بتعاليم إسلام وشراهم فهي كفيرة بان يعيش الناس في استقرار ورخاء وأمن وأمان ظلنا ندم وبناء وإصلاحنا في أمرنا. ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصالح الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما القيتنا واجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في, في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا مصر الإسلام وعيسى المسلمين وأذن الشك والمشكين ودم الأعناق الدين الله مجعل مصر واحدة من الأمن والأمان وألف بين قلوب أبنائها يا رب العالمين وأصلح داء بينهم وجمع كلمة على الحق إنك على كل شيء قدير الله صلّى ونسس كرط المكروفين واخط الدين عن المدينين واشل مرضانا ومرض المسلمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله من الله Isbedouwende, isbedouwende, isbedouwende, isbedouwende, isbedouwende, isbedouwende, isbedouwende, isbedouwende, isbedouwende,